اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد إلا الله الا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَكُونُوا شُهَدَاءَ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ افلا تعقلون ها انتم هاؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحا ீமசலகும் பல்லுயலமுளத்தலம் நாயிமுயூதிய وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أُولَئِكَ لَنَاسٌ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ من أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ وَمَا يضلون إِلَّا பிச وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ அஹ்லிசிலி تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ